تلاوه ربه فاكرمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وان اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا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 نفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في عبادي ودخلي جنتي